أعوذ بالله السميع عليه من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفى أما بعد فإني أسأل الله تعالى أن يجعل عملنا كله صالحا ولوجهه خالصا اللهم لا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا إخوة الكرام لما تعرف ان في ضيف غالي جايلك لك تعمل ايه؟ تبقى عايز تكرمه آخر كرم صح؟ تقعد من قبلها تجيب كل اللي تقدر عليه علشان تستقبله بحفاوة يبقى نفسك يقعد معاك وما يمشيش تحب قعدتهم تحب تتونس به مش كده؟ بس الضيف المرة دي كريم لدرجة فوق الوصف يجي والخير معاه يجي يتغير شكل الدنيا دخلته ليها بهجة وسرور على قلوب كل الناس الضيف الغالي أعز ضيف أحب ضيف وصل جاء رمضان فالحمد لله الحمد لله الحمد لله كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا هل رمضان أن يبشر أصحابه وكان يقول قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه يفتح فيه أبواب الجنة ويغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لشكر هذه النعمة العظيمة اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا رحيم يا رحمن هذه النعمة والله ما تتقدرش الثمن ولو أنت تعرف إيمت هذه النعمة العظيمة يبقى نفسك من جوات من كل قلبك تعمل اي حاجة علشان تشكر نعمة ربنا عليك عايزك دلوقتي اول حاجة تيجي على ذهنك الاية دي واحسن كما احسن الله اليك يبقى عايز تشكر نعمة ربنا عايز تعمل اي حاجة عايز تثبت ان انت سعلا مخلص وصابق عشان كده عايز تشكر نعمته عليك ان من عليك برمضان السنة دي. في الحديث الذي رواه الامام احمد باسناد حتى ان رجلين اسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستشهد احدهما واخر الاخر سنة اتنين اسلم واحد منهم حارب مع النبي صلى الله عليه وسلم استشهد والاخر توفي بعده بسنة قال الحديث فرأيت المؤخر منهما أدخل الجنة قبل الشهيد فتعجبت لذلك فأصبحت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم سيدنا طلحة شاف بعد كده رؤية إن الراجل الثاني اللي, اللي مات بعده بسنة دخل الجنة وأعلى من الشهيد في الجنة إزاي الشهيد ده أعظم الناس منزلة قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم أليس قد صام بعده رمضان وصلى ستة آلاف ركعة وكذا وكذا ركعة صلاة سنة يبقى ما يتقلش ذا الثاني شهيد بس إنه ربنا وفقه وأكرمه بسنة فصل فيها رمضان وصلى السنة دي كلها بقت منزلت عند ربنا أعظم وأجل عشان كده يا جماعة عايزين نكرم هذا الضيف الغالي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول أيما ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محروم فله أن يأخذ بقدر قراه يعني إكراميته ولا حرج عليه يبقى رمضان ليه حق عليك لو أنت موفتش بالحق ده يبقى ليه بقى يأخذ منك وتتعرض للعقوبة الصعبة اللي سيدنا جبريل قالها للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد من أدرك شهر رمضان فمات فلم يغفر له فأدخل النار فأبعده الله قل آمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمين يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه اللي يدرك رمضان ولا يغفر له فيه فيدخل النار فأبعده الله يبقى مطرود من رحمة ربنا إن ضيع الفرصة العظيمة دي حسين دلوقتي بإيه شوفوا كرم ربنا قد ايه علينا واستشعروا من كل قلبك رغم كل اللي احنا فيه من عيوب وتقصير لكن بكرمه ورحمته وفضله سمح لينا بشهود رمضان علشان ان شاء الله يكون السنة دي فتحة الخير عليا وعليك عايزين نبقى متفائلين ونستبشر الخير عايزين تبقى عندنا رغبة اكيدة اننا السنادي ايوة كده قولها من جواك كده والله والله السنادي هتغير السنادي بإذن الله بحوله وقوته ليس بحوله ولا قوتي والله هتغير هبقى شخص تاني مش هضيع الفرصة دي تاني احنا قدامنا الفرصة علشان نفتح صفحة جديدة مع ربنا فكل واحد حاسس انه بعيد شوية عن ربنا كل واحد عمل ذنوب معاص كتير خايف يقابل بها ربنا خلاص الفرصة جت علشان تغفر ذنوبك كلها ان شاء الله الجنة فتحت ابوابها النار غلقت ابوابها فرصة العبق كل ليلة فيلي مقصر في الصلاة يلي بيعمل كباير يلي خايف يقابل ربنا بالذنوب التقيلة اللي عملها يا اللي بتقول مش عارف أبطل الزن الفلاني يا اللي بتقولي مش أدرى أتحجب يا اللي مش عارف تلجي نفسك عن المعافي يا اللي نفسك تعرف ربنا الفرصة جد علشان الصالح كلنا مع ربنا ناوي يدخل السباق ويا من فينا اللي حيفوز به من فينا اللي نفسه يفوز بخيرات رمضان والله يا بخته ويا سعده ويا هناء بس اكيد اللي حيفوز بخير رمضان ده حيبقى بمواصفات خاصة عايزك من دلوقتي تتهيأ ليها اللي حيفوز بخير رمضان ده لازم تبقى ايراته من الحديد همته في السماء واحد ما يعرفش الكسل ولا العجل كلمة الفشل خارج القاموس بتاعه التحدي طريقه الصدق والإخلاص شعاره هو ده أنا وانت من دلوقتي ايوه انت ده من دلوقتي انت ليها ليه ما تبقاش ليها ليه حاسس ان انت ما تدفعش في الطريق ده ليس بحولك ولا بقوتك بإذنه هو فاستعم به ولا تعجز قل لي حاسس ان انت مش هتنفع في السكة دي ليه زنوبه معاصي لها رب عفو غفور تواب نظام الحياة ليه رب يدبر لك حياتك الشغل والدنيا واخداني واهلي وعشتي اسألوا تطلب منه يدبروا لك امرك رب هو ربيك اسألوا واستعن بيه بصدق واخلاص تبقى عايزه بجد عايزه هو وبس عايز رضا وبس عايزت تقول لنفسك من اللحظة دي قالي الأواني علشان نتقرب لربنا ونمشي صح خلاص مفيش حجة مفيش أعبار كفاية حرمان مش محروم منه بالله علي لسه ما دقتش مرارة الحرمان منه حاسس بقربه ولا انت بعيد عنه لو لسه بعيد متسنى ايه فرصة القربة هي متسنى ايه ألم يأني للذين آمنوا لسه ما قانش الأوان قاني آل الأوان والفرصة مش هتضيعها عايز أولهانك بمنتهى الصراحة من اللحظة الأولى الفرصة دي مش هتضيع منك إلا إذا كنت إنت مش عايزها لو ضاعت منك ما تخدعش نفسك إنت ما كنتش عايزها إنت عجبتك اتمنتها يا سلام يا ريت والله الواحد يعتق من النار ويدخل الجنة ويبقى جميل قوي ده كلام على انسانك كلام في دماغك كلام مش جواك انت عايز دنيا مش عايزه عشان كده تحتفرم منها انما لو عايزه والله لن تحرمها من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعة طيب لو احنا عايزين اول حاجة نعمل ايه عايزك بقى من اللحظة دي استحضر معايا النوايا، علشان تبقى بجد صادق ومخلص في طلب رضا عايز ربنا بجد عايز قربه عايز رحمته عايز ترمي بحملك على سيدك ومولاك عايز ترجع له بعد البعاد عايز تحس بقربه منك بعد الحرمان استحضر بقى المعنى ده جلوقتي في قلبك عشان تتولد منه الإرادة تاني حاجة لو لقيت جواك المعاني دي يلا بقى ادخل عليه عارف هتدخل عليه ازاي وانت موط راسك مكسوف ذليل فقير قل له يا رب يا رب عايزه، وما ليش غيرك يا رب يا رب لا تحرمني من ولا تحرمني من فضلك وجودك وبرك انا كل ازنوبه معه مليش رب عفور وغفور غيره، يا رب خذ يدي وناصيتي إليه أخذ الكرام علي الكسر ذل له أسجد دلوقتي أسجد واقترب ابكي فاتفضله قل له يا رب خلصني من لما فيه يا رب يا رب أتظنه بعد ذلك يرد؟ اللهم أعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لو عملنا كده استحضرنا النية دي ودخلنا وإحنا أذلاء فقراء له يلا بقى على أسبق رمضان يلا ندخل السباق بنفسية التحدي له شعارك من دلوقتي لن يسبقني إلى الله أحد انا هقطع نفسي عشانه انا هعمل كل مجهودي عشان يرضى عنك قلبك بينبض ويقول وعجلت اليك رب لترضى اكتبها احفرها جواك وعجلت اليك رب لترضى استعن به واعملها السنه وقول واقول لا ориنا الله ما اصنام اوعى الشيطان يهبط عزيمتك اوعى يخذلك وكان الشيطان للإنسان قدولك عايزين همم في القمم هم في السماء عايزين حماس متجدد أصل كل اللي أنا بقوله ده في الأول قبل ما لك هتعمل إيه هو ده اللي يخليك تشتغل هو ده اللي يولد جواك الدافع الذاتي المتجدد من جواك تبقى مولع نار تلاتين يوم كرة عايز تقطع نفسك ليه فهمين الهمة دي اللي تبقى في القمة دي ازاي تحصل لك اقولك على كم نقطة كده علشان تعلي همتك وتبقى همتك في السمن اول حاجة اعرف اللي همته عالية دي علامة المخلص الصادق فلو همتك مش تمام اعرف ان في مشكلة في اخلاصك وصدقك السمن اللي فافت على يوم 14 كده احد الناس احنا شغالين يا جماعة الختمة نخدم كل كذا نعمل كذا على يوم 14 بنتابع الناس ها وصلين فين لغاية الختمة قالي كم جزء هي يا ابني ده بقالك 14 يوم بتعمل ايه مش عارف يا شايف محروم قلت انا مش هكلمك لك كلمة واحدة لو عايز تثبت لربنا ان انت مخلص وصادق ما تنامشي الليلة دي الا وتستدرك كل اللي فاتك وقفلت السماء عمل ايه جاب كل اللي فاته في الواحد لما تبقى انت من بينك ومن نفسك تقول لا انا صادق لا انا عايزه لا انا مخلص في طلب رضاه يبقى هتولع ولازم تشتغل وتتجدد عزمتك يبقى اول حاجة تعلي عزمتك ان انت تعرف ان دي علامة مين علامة المخلص الصادق تاني حاجة اللي يعلي همتك اوي احساسك بفضل عليك فكل ما تحس بنعمته تبقى عايز تشكرها وانت تعد نعمة الله لا تحصوها فعايزك كل شوية كده تمرر على هنبك شوف انت كنت فين وبقيت فين انت بالله عليك باللي انت قاعد تعمله طوال السنة تستحق ان ربنا يكرمك برمضان طيب يا اخي اشكرها بقى انت ربنا يمن عليك بنقمة الالتزام ويمن عليك بالإسلام فين شكرا لا لا لا أريانا الله ما أصنع ثالث حاجة إحساسك بديء الوقت هما ثلاثين يوم ويا تلحق يا متلحقش رمضان ده عامل كده زي القطر المجري لو لحقته تروح لربنا بسرعة الصاروخ لو ما لحقتوش تضيع عايزك تقول نفسك مستنية ايه مستنية ايه اكتر من الفتن اللي احنا عايشين فيها هو في حد مننا اننا النهاردة مش حاسس بالخطر ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم مش هتشوف مش هتعرف الحق من الباطل هتلاقي نفسك في الجرية اتطيار خدك انت اللي كنت بتصلي اللي عرفت طريق ربنا اللي حضرت درس اللي متكت مصحف اه. بص النبي بيقول ليه بقى فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا زائف مستنيين ايه مستنيين زي فلان وفلان اللي ماتوا هو ده اللي هيفوّق هو ده اللي هيجيبك لربنا طب لو كانت الدرع عليك انت بقى هتعمل ايه ساعتها ايه اللي شغلك عن ربنا الفلوس الدنيا الشغل العيال عايز تتجوز عايز ايه إلا قطع بينك وبين ربنا من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ربنا اكرم بك منك وارحم بك منك ربك الاكرم ربك شكور يشكرك على طاعتك له ولو ربنا ابدلك بلذف القرب منه بلذف الاشتياق اليه بالأنسبي دي لسه برضو هتبقى لسه عايز الزوجة والأولاد والعربية والبيت وا وا وا. لو دقتها هتعرف ان انت غلبان متعلق بالفتاة متعلق بالدنيا التي لا تساوي عند الله جناحة بعض عايز تعله همتك ابعد عن اي حد مش مركز اسمع ربنا بيقول ايه وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعْبَ وَلَهْوَ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدنيا وذكر بِهِ ذَكِرَ الْقُرآنِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ تُبْسَلَ يَعْنِي تُحْرَمَ الثَّوَابَ بِمَا كَسَبَتْ مِنَ الْمَعَاصِ ليس لها من دون الله يَعْلَمُ ولا يَعْلَمُهُ وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا هم دول اللي اتحرموا أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون عارف أنا عايزة دلوقتي تحط على قلبك يفطى كده واشتب عليها إيه؟ مغلق للتحسينات طب. طول رمضان حط على قلبك الشعار ده مغلق للتحسينات النظام من جوه تعبان فعايزين نحسن اللي جوه ده فالله يكرمكم استنوا بقى مفيش بيع وشيرة دلوقتي من الحاجات اللي ترفع همتك انك دايما تبقى شايف الثمرة شايف ثمرة العتق دخول الجنة ان ربنا يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر انك تحصل ثمرة التقوى وتبقى عند ربنا من المتقين كل ليلة فيها عتقاء وانا مش عايز اتحرم الليلة جيه الليلة الفتت ما كانتش تمام. لا الليلة دي إن شاء الله إن شاء الله حتى إن شاء الله من العثقاء فمش عايز بقى حد يبعدك عن الهدف كان أبو سعيد الخزاز يقول من ظن أنه يصل بغير بذل المجهود فهو متمني اللي مش هيقطع نفسه يبقى عايش في الأماني اللي هو ايه لا إن شاء الله أنا عايز أعطق وعايز وعايز وعايز والله تعمل لها ايه نسكت مصحة في النهاردة وحصل لي قيام بالليل يعني ان شاء الله هنبقى كويسين، احلم بالسلامة اركن على جنب زي كل سنة مش هو ده اللي كان بيحصل كل سنة عايز تقطع نفسك أقول لك على كام حاجة يمكن ترفع همتك شوف حال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة و السلف، الثلف وبلاش بقى النغمة بتاعت ايه بلاش تجيب بقى شرط النبي والصحابة والسلف لحظة عزمتنا بتتهبط كل ما تقعد تقول بقى النبي كان بيها من كده قال واحد بقى بيجي له حالة احباط ليه بيجي لك حل التحبات اصلا ما قدرش اعمل كده قم تخدها واحدة بواحدة واستعن بالله لو بتحبه وتعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه ويقول افلا اكون عبدا شكورا تعرف ان النبي صلى الله مرة في ليلة فقرأ البقرة وقال عمران والنساء في ركعة واحدة انت ما تقدرش على الكلام ده طول خلاص النهاردة ان شاء الله حد تجيها كده بربعين بنص جزء بجزء، جزئين. البقرة كلها في بعدين أجيب البقرة وقال, وقال عمران والنساء أيوة بحاول قوته حيديني أصلا مستعين به أصلا قلت اللهم أعيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فليلا السنة اللي فاتت أخه ولسه سنة أولى التزام دخل اعتكاف. سمع إن سيدنا عثمان صلى بالقرآن كله في ركعة الوطر رح عملها عملها في الاعتجاب صلى من العشة لغاية الفجر وقرى القرآن كله جاب وقت منين طب عمل ايه بركة اه الصادق كده تلاقيه شحلة مار طيب شوف حال سيدنا ابو بكر الذي اجتمعت له خصال الخير انا عايزك تقلد بقى عشان همتك تعلم لما النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح منكم اليوم صائمة سيدنا أبو بكر يقول أنا. يقول من تبع منكم اليوم جنازة سيدنا أبو بكر يقول أنا. من أطعم منكم اليوم مسكينة سيدنا أبو بكر يقول أنا. من عاد منكم مريضة يقول أبو بكر أنا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعنا في مرء إلا دخل الجنة شوف بيعمل إيه صيان. إطعام عيادة مريض تشريع جنازة آه مركز هو أنت كده برضه يبقى يومك كده في رمضان عايزة عمل حاجة ج صلة اطعام عايز اعمل حاجة جديدة عايز النهاردة انا كنت بطعم عشرة عشرين و بجيب شوية كياس طمر كده و وزحها النهاردة مية اه عايز اعمل حاجة جديدة اعمل عمل فجل عشان ربنا يرضى عملا شوفوا سيدنا عمر يقولوا انه حج عشرين سنة متتالية وكان قوام للليل يصلي ما شاء الله بصوا بقى سيدنا عمر كان يعمل ايه في الليل يقول لك يصلي العشر زوجته بتقول كده وبعد كده أول ما يدخل البيت يقول لها هاتِ إناء فيه ماء خد شوية ميه وتروح مغطياه عشان السنة إنها لازم تغطي الإناءين وتروح مغطياه وتحطهم جنبين ويقعد هو يتقلب طول الليل فكل ما يتقلب ويصحى شوية يروح حاطط ايده في إناء المية ده ويحطه على عينيه عشان يفوق شوية وينام شوية وبعد كده يقوم يروح ايده في المية ويحطها على عينيه هكذا إلى أن تأتي الساعة اللي بيقوم فيها يناجي الله سبحانه وتعالى في الأسحار جربها يمكن اتفوقت بدل ال 20 ساعة نوم دول سيدنا عليه كان في أواخر عمره وصل دخله لمئة ألف ومات وعليه دين سبعين ألف عارفين ليه من كثرة نفقته في سبيل الله عشان كده بقى سيدنا عارف عشان كده بقى في المنزلة ده لو بلاش شوفوا النساء أمنا عائشة كانت تسرد الصيام ولا تفطر إلا في العيدين وكانت لا تمسك شيئا مما يأتيها من رزق الله إلا تصدقت دي لدرجة إنها في يوم تصدقت بسبعين ألف درهم ورغم كده كان خمارها مرقعة ما كانش عندها خمار جديد كانت بتخيطه لما يتقطع منه تلبس عائشة أمك المرقع والأخوات النهاردة بيشوفوا أخر موضة والنبي صلى الله عليه وسلم قال تصدقنا فإني رأيت كنا أكثر أهل النار عشان كده سبحان الله أنا كل مطالع همم النساء العلية كلهم تلاقيهم في الصدق يعني تلاقي الكلام ده في حال أمهات المؤمنين تقريبا كلهم يكسرن من النفقة سمعوا كلام النبي ينفذون فهي دي رسالة لكل امرأة مسلمة أكسري من الصدقة حتى تعطقي من النار ستين أم الدرداء دي بقى زوجة أبو الدرداء القوام الصوام ده حاجة من عباد الصحارة آية الوحدة فكانت النساء يتعبدن مع أم الدرداء فإذا ضعفنا عن القيام تعلقنا بالحجاب من طول قيامها وطول صلاتها فمن تكون أم الدرداء في هذا الزمان سلفنا صالح العبد الصالح عامر بن عبد قيس كان يصلي من طلوع الشمس الى العصر حتى انتفقت ساقاه فكان يوعد يضرب عليها ويقول لها يا أمارة بالسوق انما خلقت للعبادة رجله مش قادرة توقف عشان ينظر يكمل صلاة يروح يوعد يضرب على العجل ويقول لها يا أمارة بالسوق مش عايزة توقفي وكان همام بن الحارث يقول اللهم اشفني من النوم باليسير وارزقني صهرا في طاعتك اصبر وصابر كن كمحمد بن المكبر الذي كان يقول كابت نفسي أربعين سنة حتى استقامت بل أسهل يا جماعة انت حضروا تقول والله أنا أعرف من العباد الصالحين في هذا الزمان من يختم كل ثلاثة أيام في الصلاة من يصلي كل يوم ثلثمت رقم من حفظ القرآن في شهر من يكفل أكثر من خمسمة يتيم وينفق على طلبة العلم من لا يخطر عن ذكر الله أنا شفت بعناية إخوة كل يوم يعني أقل حاجة بيستغفر فيها مثلا بتاع عشرين تلاتين ألف من شيوخي الشيخ الزيات اللي هو شيخ شيخي كان لا يتكلم إلا بالقرآن جمعني به ثلاث لقاءات ما بيتكلمش له بالقرآن هو تقول له اي حاجة يروح اي دقائم حول الصالحين الشيخ الالباني الشيخ ابن باز الشيخ العحمد يافين كان بينام ثلاث اربع ساعات وده كان قعيد وده كان ضرير وده كان طعن في السن علينا الهمم المفتاح الثاني علشان ندخل على رمضان بجد بعد هم عالية المفتاح الثاني ايمانا واحتسانا شوفوا النبي صلّى الله عليه وسلّم تلا الأعمال كلها يقوله من, من, من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من زنبي من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من زنبي من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من زنبي أي موضوع إيمان واحتساب ربع إشمعنا يعني في أعمال رمضان العظيمة دي يقول إيماناً واحتساباً إيماناً يعني أنت متأكد موقن بصدق وعد الله إنك بجد لو صمت صح لو قمت فعلا رمضان صح وربنا رزقت بليلة القدر ان ربنا هيكون غفر لك كل زنوبة كل الأديم اتنفح يا عملي ما بقاش في ران على القلب ما نفتك في دي بقى هكيد نفسك يبقى ان شاء الله حصوم السنة دي ايمانا واحتفابا عشان ربنا يغفر لي ما تقدم من ذنبي المرة دي تلاتين ليلة قيام صح قيام بمعنى الكلمة ليلة القدر العشر في ايام الاواخر انا هجب اخري هفتحها الرابع هو ده ايمانا واحتسابه يحتسب الثواب ده عشان يخلص لله الاحتساب يعلمه الاخلاص على طول وكل ما تحتسب اكتر كل ما رصيدك يعلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن ابي وقاص انك لن تخلف عملا تبتغي به وجه الله الا اتذبت به درجة ورفعة يبقى عايزين ايه عايزين نحتسب الدبس النهاردة ما ينفعش يتسمعه مرة واحدة الدرس المهربة من اللحظة دي بقى ورق ألم قلم معايا علشان النوايا دي عايزنها تتحفر في القلوب اللي بيسمع بقى المحاضرة دي دلوقتي يجيب ورق او ويبتدي يسجل من ورايا دلوقتي النوايا اللي حينويها في صيامه وقيامه علشان يبلغ الغنيمة العظيمة دي غفر له ما تقدم من ذنبه في الصيام نوي عليه بقى واحد ان ربنا يمتن عليك بالصيام السنادي ويبلغك ويرزقك التقوى في الكتب عنده فوق فلان من المتقين اظن دي لما احنا بنقولها تلاقي الناس احل بس مش عارف يعني ايه يبقى من عباد الله المتقين اقول لك بس كاف حاجة ترى بسرعة عشان تفهم معايا ادي ايه عظم هذه الدرجة لو بقى اسمك عنده من المتقين ابشر بكل خير فالله عز وجل يقول الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرة لو بقيت اسمك عنده من المتقين يحفظك وينصرك ويعينك ويتولاك فالله قال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقال والله ولي المتقين تلاقي نفسك موفق تعرف الخير من الشر مش بقى الأوراق تختلط عليك وكل شوية شبهات شبهات ومش عارف واع في فتن لا مسدد ربنا يبصرك بالخير قال الله يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا فتعرف تفرق ما بين الخير والشر ربنا يكفر ذنوبك وخطاياك ويضاعف حسناتك ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجر وتلاقي أمرك كلها تيسر ومن يتق الله يجعل له من أمره يسر وتلاقي كل طريق تمشي فيه ربنا يسد خطاك وتنجح فيه قال الله واتقوا الله لعلكم تفلحون ويفرش كربك فلا هموم ولا محن ولا فتن ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويفتح عليك في الرزق ويرزقه من حيث لا يحتجل وينجيك من العذاب ثم ننجي الذين تقوى عايزي ثاني شفت بقى التقوى عظيمة ايه تحصلها بايه بالصيام ليه ربنا قال يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون لو صمت صح هتبقى عندهم المتقين عارف ايه اللي يحصل صعيفها لما تعبنك من نفسك ما تقعش في الذنوب اللي انت عارفها كويس واللي انت بتقع فيها في السر لو بقيت من عباد الله المتقين هتلاقي من جوات الله ناظر إلي هتبقى خايف هو ده العبد المتقي لله يبقى أول نية إيه؟ أن يبلغك الله منزلة التقوى تاني نية إنك تتخلص من زنوب الماضي وما يبقاش لها أثر في القلب منصم رمضان ايمانا واحتفابا غفر له ما تقدم من ذنبه يبقى الصفحة بقيت ايه ديضا. جميل ثالث حاجة تحتسب ان يكون هذا الصيام سبب في بلوغك الدرجات الرفيعة عند الله فالله عز وجل قال في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له الا الصيام فإلي وانا اجزده يعني الملائكة تكتب كل الاعمال صلى الصلاة بألف صحفنا تصدق الصدقة بألفين حسنة مثلا يعني الصيام بقى يكتب كده صام يوم الاثنين صام يوم الثلاثات تكتب بس ربنا سبحانه وتعالى بقى هو اللي يعطي عليها دي بقى تسوى عنده كام دي هتعرفها يوم الايام عايزك تحتسب في الصيام دي انه يكون سبب في علاجك من كل افادة كل ما الصيام يحلها. أجب لك الدليل؟ قال صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم، فإنه لا مثل له، لا مثل له في الأرض، لا مثل له في كل شيء. فاستكشفي. مش احنا قلنا من النبي صلى الله عليه وسلم قال صوم ثلاثة أيام من كل شهر يزهدنا وحر الصدر يشير الوسوس من قلبك. يبقى الصيام ليه تأثير خطير على أمراض القلب. والنبي علشان جدا صلى الله عليه وسلم جعل الصيام أعظم الأسباب في الوقاية من الشهوة والشهوة دي مشكلة نفسية النفس التهف وتشتهي فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى الصيام يا معشر الشباب من استطاع منكم البقى فلي يتزوج فإنه أغضل البطر وأحسن الفرج ومن المستطعت عليه بالصوم فإنه له وجاء وقال صلى الله عليه وسلم خصاء أمتي الصيام عايز ربنا سبحانه وتعالى يعالجك من المشكلة دي كلها اكثر من الصيام بس يبقى بصيام صح مش عينيك بقى قاعدة بتبص والسانك قاعد يقول و... والحاجات دي كلها وتقول لي فلا يا خالص ما عمدش معايا حاجة صيام اصلا متحصل ما بنفعش معايا القصص دي كلها اذا من النوايا انه هو يكون ايه سبب في علاجك من افادك النية الخامسة انه يحفظك من الفتن مين فينا النهاردة مش مفتون دي من الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده ها حد من مفتون في حاجة من دول أفيد كلكم صح أغلبية ولا بالإجماع بالإجماع فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنفه فأحد الأسباب اللي ربنا يحفظك بها من أثر الفتن دي الصيام وكمان من النوايا انه يكون سبب في سد أبواب الشر قدامك ما انت سعاد كده تلاقي نفسك ربنا حظك تمشي في الشارع يبقى فيه متبرجات ويبقى فيه فتن ويبقى فيه مشاكل وانت مش شايف حظك. الصيام يعمل كده قال صلى الله عليه وسلم الصوم جنة عامل زي بيبع جنة من عذاب الله وحصن الحصين من النار من النواية السبعة إن صيامك السنادي انو يكون سبب في نجاتك من شدة الحساب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل عمل كفار والصوم لي وانا اجذبه عارف مشهد الميزان ده. مشهد الميزان ده صعب اوي عارف ايه اللي هيفتضل. هتبقى واقف كفتين الميزان افاهمت ذات الاحسان انت فاهم كفتين الميزان دول زي بتوع السوبر ماركت يعني كفة هنا وكفة هنا وانت واقف ويدي بتنزل كده شوية ودي تنزل حاطبها يعني كده النبي صلى الله عليه وسلم قال يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لا وسعت. يبقى كفت الميزان دي قد ايه حتوعد انت بقى ما بين الكفتين كل عمل بتاع كل يوم يبتلي يتحط فانت النهاردة صليت وصمت وقاريت القرآن الحمد لله كف الميزان واغتبت وكتبت وزورت وزنيت بعينك وزنيت بلسانك وعملت وعملت ده يوم الفلاني متصور بقى؟ أيام عمرك كلها كده طب تجري من الميزان الناحية دي للميزان الناحية التانية ما اتكفة دي لاتكفة دي اللهم إنا نسألك الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب الصيام بقى حاجة تانية الصيام يجي فانت كده كفت صياتك مثلا ولعب بالله هي اللي رجحها يروح جاي الصيام يشيل إن الحسنات يذهبن الصيات هي دي كفارة وزيادة مش يشيل بس لا يشيل ويحط لك شوية حفنات يعني في أعمال كده تشيل بس وفي أعمال تشيل وتحط هاي هو الصيام كده هو ده معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لكل عمل كفارة والصوم لي وأنا أجزي به فهمت المعنى ده طيب عايزك تحتسب إن الصيام إن شاء الله يكون سبب دخولك الجنة والبعد عن النار فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندق كما بين السماء والأرض وقال في الجنة ثمانية أبواب فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون ومن ختم له بصيام يوم دخل الجنة شفتوا المعاني دي بتكتبوا معايا نية نية عشان نبقى حطينها قدامنا كل يوم نبص في النوايا دي علشان صيامنا ما يبقاش عادات عشان يبقى عبادة وقرب لله طيب احتسب انه يجي يوم القيامة ويشفع لك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام اي رب اني منعته الطعام والشراب فشفعني فيه قالت في الموضوع شوية عشان تقض نية حلوة عايزك بقى تسيبك من شهوات الدنيا ومن نساء الدنيا والافتتان بيهم وقلبك يتعلق بالحور فمهر الحور العين كثرة الصيام هو ده أيوة هو <تصفيق> قال الحسن تقول الحوراء لولي الله وهو متكئ معها على نهر العفل تعاطيه الكأس إن الله نظر إليك في يوم صائف أوه. والنهار ده صامحي ده ورده في الأيام الحار يعني بعيد ما بين الطرفين صامحي لك 16-17 ساعة وأنت في ضمأ هاجرة فباه بك الملائكة وقال انظروا الى عبد ترك زوجته وشهوته ولذته وطعامه وشرابه من اجلي رغبة فيما عندي اشهدوا اني قد غفرت له فغفر لك يومئذ وزوجنيك من حاجات الخطة بالصيام دي تبعى تبعى الحداشر ان الصيام يكون من الاسباب لرفع الهمة في الطاع يعني الصوم ويكون الصيام ده يفتح عليه في أبواب طاعة فانية. عارف ليه قالوا لأن لي الصيام يذكر بجوع أهل النار وعطشهم يفتكر وهو عطشان كده حر النار وعطش أهل النار فيستكثر من الطاعة آخر حاجة إن الصيام يكون سبب في إنك ترزق دعوة مستجابة ربنا سبحانه وتعالى يقضي لك بها ما تريد من حوائج الدنيا والآخرة قال صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر دي كده 12 نية تعد تمررهم على قلبك علشان الصيام السناد يبقى ايمانا واحتفالا اما القيام قلنا النوايا بتاعته في نجرينهم بصحة قلنا النواية الخاصة بقيام الليل ترجعوا اليها حذكركم بكتر كم حاجة كده عشان الناس ما تزعلش انك في قيام رمضان بالذات احتسب وانت بتصلي التراويح ان تكتب لك بقيامك خلف الامام قيام الليلة كاملة فقد قال صلى الله عليه وسلم ان الرجل اذا صلى مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة واللي بحافظ على قيام الليل يكفيه فقط ايوح ربنا قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون مستباه فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين ما تسألش عن الخير والفضل والنعم في الدنيا والأخير فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون تعالوا بها بعد منوين تعالوا بينا على السباء بكل حماسهم. تعالوا نعيش رمضان ونتفق على برنامج عمل ننفذه ان شاء الله السنة دي. البرنامج بتاعنا هنقسمه على ثلاث مراحل المرحلة الاولى هنسميها مرحلة الرمل او الانطلاق الاولى المرحلة التانية هنسميها اثبت احد او تثبيت السرعة المرحلة التالتة هنسميها وسارع افتح الرابع أنا حشبه لكم المثال عشان تفهموا دلوقتي انت لما تحب تعمل عمرك تعمل ايه؟ بتحرم صح؟ وبعد كده تروح واخد بعضك تذهب الى بيت الله الحرام اول حاجة تتلبس بها استباع ايه؟ التوفر صح؟ هو انت كده بالزبط في رمضان اول حاجة نعمل ايه؟ التوفر بالتوبة والاستغفار جميل؟ وبعد كده اقصده زي ما قلت لك وانت داخل عليه ومنتفس الرأس وغلبان وفاير ماشي وحنبتدي اول حاجة نطوف اول ثلاث اشواط بيسموها اشواط الرمل بتجري كده جارية في المكان يعني ايه مش ماشي بس بتجري شوية هو انا عايزك في اول عشر قيام تبقى كده عشان كده سميتها ايه مرحلة الرمل طيب مرحلة الرمل دي او مرحلة الانطلاق الاولى دي عايزين نعمل ايه عايزين نجري 5-6-7 خطوات لربنا ماشي فعايزين اعمال كبيرة علشان توصلك للمعنى ده وبعد كده نثبت السرعة زي الطيارة بالضبط كده تدي في الاول خالص علشان تفتح وتبتلي تحلق وتطير وبعد كده تثبت السرعة وبعد كده تنزل تاني نفس الحكاية بالضبط احنا باللوقتي عايزين ندي قوة الاندفاع الاولى دي ده يجيب ايه بقى يا جماعة؟ تيجي أسباب وموجبات الرحمة هي دي اللي تخليك تعلي قوي عشان كده هتفق معاك على كم نقطة كده تعالوا بقى معايا برضو وانتوا مسكين ورقة وقلم ومعايا بالأعمال بتاعة المرحلة الأولى مرحلة العشر الأول من رمضان أول حاجة أكثر من الاستغفار وجدد التوبة ربنا قال إيه لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. يبقى الاستغفار ينزل الرحمة على طول واحنا يسا بنقول عايزين ندخل على ربنا يبقى لازم نطهر القلب يبقى محتاج في الأول استغفار وتوبة واحنا متفقين على كم صيغة كده منها صيغة إيه أتغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه علشان تكون سبب تكسير خطاياك الكبيرة عشان النبي قال اللي يقولها يغفر ذنبه وإن كان فر من الزحف سيدنا أبو هريرة كان يستغفر في اليوم والليلة 12 ألف مرة وأحد الثلاث كان اسمه رياح القيس يقول لي نيف وأربعون زنبا. كل ذنوبه 43 44 ما جابوش 50 زنب قالنا وقد استغفرت لكل زنب مائة ألف مرة يعني أربع مليون وكذا هم دول الثلاث المهم عايزين نتوض من حاجات اول حاجة واهم حاجة عايزك تتوب منها حب الدنيا عارف علشان تتوب لربنا من حب الدنيا تعمل ايه؟ انا بتكلم بقى دلوقتي عملي اسمه النهاردة برنامج عمل رمضان نعمل ايه؟ لازم تضحي بشيء عشان تثبت لله ان انت صادق ومخلص طلب رضا عشان كده عايزين صدقة سر تطفئ غضب الرب والنبي صلى الله عليه وسلم قال صدقة السر تطفئ غضب الرب وقال الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار ايش معنى اخترنا الصدقة انا بقول انت عايز تثبت ان انت صادق ومخلص والنبي قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصدقة برهان دليل على الايمان عايز تثبت انفق في سبيل الله تصدق بصدقة كبيرة ويعمل حسابه بقى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ما انت ممكن انت ربنا فتح عليك فاتجي تتصدق ب جنيه مش دي اللي ترضيه ما يرضيش منك انت اقل من 100 جنيه ان ربنا يوسع عليك فاحسن كما احسن الله اليك فانفق ينفق الله عليك كما قال الله في الحديث القدسي عبد انفق انفق عليك ونبي صلى الله عليه وسلم اقسم ما نقص مال من صدقه فما تخافش والله حيبارك لك المال ماله هو بتاعك ده هو اللي اداهولك لو حطيته في سبيل خيف ليه أنفق ينفق الله عليه وتعرفين النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المسلح الرجل جانوا فوجد للنبي صلى الله عليه وسلم أغنام بين جبلين فرو بالملايين فقال أكل هذا لك يا محمد يا كل ده عين فيها كل ده بتاعك قال أتعجبك قال نعم قال هي لك فرجع الرجل إلى قومه ويقول إن محمدا يعطي عطاء من لا يخص الفقر يا عم ما قلت لكش طلع انت كل حاجة بس على الأقل خمسة في المئة خمسة في المئة من مرتبك الثابت لله وقعد بقى تدرك كده لغاية ما توصل لدرجة سيدنا فلمان سيدنا فلمان كان يقسمهم ثلاثة ثلاثة لأهله وثلاث يتصدق به وثلاث للتجار. دي الناس اللي بتعرف تشتغل مع ربنا المهم عايزك تتوب من حب الدنيا فتعمل ايه اكثر من الصدقات عايزك تتوب من أيام الحرمان من القرب من الرحمن عشان يأذن لك بالدخول قل له أنا محروم وما تحرمني منك يا رب. عايزك تتوب من الكتل في طاعته، عايزك تتوب من قيل وقال وكفرة السؤال عايزك تتوب من الغيبة والنميمة والكلام في سير الناس عايزك تتوب من التعلق بكل حاجة سوى الله سبحانه وتعالى عايزك ترجع له بكل ذرة فيك وتسأله انه يفتح لك بابه ويأخذ بإيدك ليه في المرحلة الأولى اول حاجة قلنا عايزين نتكفر من اسباب الرحمة فقدنا اول حاجة ايه اكفر من الاستغفار والتوبة ثاني حاجة عايزك تهتم جدا جدا في العشر ايام الاولينيين بالقرآن شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن وربنا قال وننزلوا من القرآن ما هو شفاء ورحمة فالقرآن حل كل مشاكله طيب نعمل ايه كل واحد في السبق اللي احنا دلوقتي بنجري فيه ده يعمل اللي يقدر عليه ما كل واحد ليه ظروفه طيب واحد ما كانش بيختم في رمضان قادص عايزه بقى السنة دي مشروعه السنة دي يختم ختمها كان هو بيختم كل سنة بيقرأ جزء السنة دي يبقى ختمتين مشروعنا من الاخر زيد على اخر رقم وصلت له في رمضان زيد ختمة يعني واحد ختم ثلاثة السنة دي اربعة احنا قلنا بقى انت جبت اربعة يبقى السنة دي فمسة انت جبت اتنين يبقى السنة دي ثلاثة ماشي؟ ففي الاول عايزين القرايه المعدل يعلى بقى فاللي كان بيقرا جزء يجيب جزء ونص جزء ونص يبقوا 2 وهكذا ده المعدل اللي انت هتمشي عليه في اول عشر ايام في رمضان وبعد كده هقول لك تجيب كام طيب ما قدرتش على ده كله واحد ظروفه ما بتسمحلهوش في ناس ما يعرفش يقرأ ولا يكتب او ظروفه يعني يسمع يجيب مصحف ويقعد يسمعه بس عايزه السماع بتركيز مش السماع اللي هو قاعد شغال لا يقعد كده يقعدوا يسمع الآيات علشان ربنا سبحانه وتعالى يتنزل به الرحمة ربنا قال واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون تتنزل الرحمة بسماع القرآن عايزين مع الاراية السنة دي تجيب تشكول وتسميه آيات استوقفتني النهاردة قرينا الجزء ده تروح تكتب آيات وانت في صلاة القيام معاك الكشكول ده كالراسة دي وتسجل فيها الآية دي طب انا مش حافظ اشوف كده من مصحف هو كان بيقى رفق وأعمل علامة عليها عشان الآية دي أرجع لها تاني وعيش المعنى اللي أنا حسيته اللي ربنا حسيسني به ساعة الصلاة ممكن تجيب نسخة من أي تفسير ميسر المطاحف في تلاقي فيه بعضها مكتوب عليه الكلمات الغريبة عشان تبقى برده فاهم وانت بتقرأ عشان مش كل مرة بقى تبقى رأي رأي كده من غير فهم وجبلك أي بقى تفسير زبدة التفسير تفسير الساعة دي ابن كثير أي فر التفسير أي تفسير سهل تعرف تفهم فيه وتقدر تفهم في معاني القرآن اتفقنا يا جماعة ثالث حاجة عايزك تعتكف اعتكاف جزئي وبالنسبة للنساء يعملوا ايه اه تقعد جلسة كده اللي هي بعد ما تصلي الفجر تقعد لغاية الشلوك او تبقى سايبة ساعة كده في مصلها المفروض المصلها ده اللي هو مكانها اللي هي متخذها مسجد في بيتها جنب سريرها عشان ربنا يضاعف لها العمل وحنقول لها دلوقتي تعب بقى تعتكف هي كده بالنسبة للرجال يقعدوا في المسجد صلي الفجر وقعد قعدة الشروط ما جاتش معاه من العصر للمغرب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من العصر إلى المغرب أحب إلي من أن أعطق أربعة وأنا بقول لك أعطق تعطق وانت لسا تتعطق من النار صح؟ طيب من أسباب العطق من النار انك تجلس الجلسة ديه في نفس الوقت أنا اخترتها ليه؟ من وسط الأعمال علشان الملايكة تعب طالما انت في مصلاك وقعد على طهر تعطون اللهم اغفر له اللهم ارحمه فانعايز اتكفر من اسباب الرحمات علشان تستقل اكثر علشان هو البنزين اللي هيشغلك هو ده فعشان كده بعد كده اقول لك اقرأ بقى كذا اعمل كذا تلاقي نفسك نشيط وعايز رابع حاجة اجتهد في الدعاء بالذات يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني لفسي طرفك عين دي وصية النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة ليه؟ حتى تنظل به بطبيعة الحال الرحمات اهد برحمتي كأستغير فعشان برضو تبقى احنا زودنا من الاسباب المزيبة للرحمة فتبقى كلها ساعد ليك في انك تشتغل في العشر تيام الاولدين ركز على اعمال بر اخطرها بر الوالدين عايزك بقى تجيب للحدة هدية جميلة كده وتسرها دي مش بس تقعد تستناني وتقعد تيجي لي انت قبل عيد الأم وتقعد تقول لي ينفع يا شيخ يا جوز يا ابني انت فاهمها تقول استنوا جايبه تفتكرها النهارده تجيب لها بقى هدية جميلة عايزك تدخل كده مرة تروح داخل ومقبل ايديها ايه ده يا ابني ده انت عاوز تستعمل الحركات دي لا انت بتعملها علشان ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال رضى الرب في رضا الوالد وسخط الرب في صحة الوالد وفي الحديث قال إن العبد لا يتلمس مرضات الله ولا يزال بذلك فيقول الله عز وجل لجبريل إن فلان عبدي يتلمس أن يرضيني ألا وإن رحمتي عليه فيقول جبريل رحمة الله على فلان ويقول حملة العرش ويقولها من حولهم رحمة الله على فلان حتى يقولها أهل السماوات السبع ثم تهبط له إلى الأرض يا ربنا يقول رحمة الله سيدنا جبير يقول رحمة الله وحمل فالعشر يقول رحمة الله عليه ايه ده ايه البحر ده يتلمس مرضات الله فانعايزك تعمل ايه بقى تتلمس مرضات ربنا في فإنك تبر بوالدينك ماشي يا جماعة من الحاجات برضو لعمل كده السادس لازم في العشر تيام الاولين تعود مريض زيارة المستشفى زور مستشفى ويا سلام بقى لو في حد منهم مثلا ما يكونش يعني مع الزور يكون حد صايم على حاجة وتفتر معاه تبقى حاجة جميلة قوي يبقى زيارة لمستشفى في العشر الأول النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا لم يزل يخوض في الرحمة حتى يجلس فإذا جلس اغتمس فيها غرقت بحر الرحمة ربنا العمل السابع اللي عايزك تركز عليه في العشر في تيام الأولانين زيارة لملجأ أيتاما بر أيتام علشان بقى تزيل أسوة قلبك وتلينه قال صلى الله عليه وسلم أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك عارت تعملين تجيب أجبة من اللي انت بتاكلها أي حاجة من اللي انت بتاكله أجبة بسيطة كده وتروح تخذها وتأكلها اليتيم وتقعد معاه ساعة ساعتين وتضحك معاه وتحن عليه وترحمه ربنا ينزل على قلبك سكينة ورحمة تزيل أسوة قلبك وفي حد مننا ما بيعانيش من أسوة القلب أتحب أن يلين قلبك هو ده بقى وإيه كمان وتدرك حاجاتك اللي نسك فيه يا عم. طيب وإيه كمان لو تستغل بقى الزيارة دي كمان بإنك إيه تسعى مثلا في كفالة يتيم دي اللي تقدر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل يتيم في الجنة كهتين يبقى سبب في مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة الأولى دي. دي بقى رقم كام 8 عايزك تاخد بالك قوي قوي قوي من لسانك بطل بقى كلام فارغ بطل بقى الاعداد بالليل والكلام والهزار وسل سيامتك في النهار بطل الكلام ده خالص علشان يستقيم لك قلبك فيستقيم لك ايمانك قال صلى الله عليه وسلم لا يستقيم ايمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه اخر حاجة كل ده بهياك عشان الجاية دي بقى عمل فز بقوة انفجار النهر ربنا قال ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك فياك الحجارة او اشد قصوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار في كده النهر يفجر الحجر فقلبك اللي عليه حجر ده عايزين له عمل يفجر الحجر اللي القاس ده اللي مخلي القلب غافل عن ربنا عمل فز ضخ مثلا تفطير صائم النساء صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما كان له مثل اجري غير انه لا ينقص من اجل الصائم شيئا طيب انت بتفطر اديه عارف بقى حكاية ان انت كم كيلو طول جيب لك مثلا عشرة كيلو وتروح جايب شوية كياس وتحطه في كل كيس سبع طمرات مثلا ماشي يطلعوا كم كيس؟ بيتعمل مثلا مية ميتين انا عايزك تعمل لو واحد كان متعود يعمل مثلا كده ويطلع قبل المغرب بربع ساعة ويفرق عن الناس كنت بيتجيب كده خمسين مية ميتين انا عايز خمس مية تقص نفسك ساعتين شغل لغاية ما انت يبقى زي ما يقوله كده عرقك مرقك ومش قادر خالص وتعبان فعلا تعبت تعبت في التوزيع ده اه كده عمل فجر عمل كبير عايز مثلا اعمال اللي احنا نستقاعدين بنقولها صدقات تروح انت جايب مصاحف عدد برضه من المصاحف كبير وتدي كل واحد من اللي يتوصل فيهم الخير الناس اللي معاك بيصلوا معاك الخير طول يوم وتروح مفرق على المسجد كله مثلا 100 ميت مصحف 200 مصحف اللي تقدر عليه كل واحد على حسب امكانياته واللي ما عندوش بنيته عشان ياخد الاجر ده تروح جايب مين مصحف وتدي كل واحد وتقول له بالله عليك وانت بتديه له في رمضان فيه ان شاء الله بالله عليك ختم في القران باذن الله بس او تحط الورقة انه يختم فيه القرآن مصحف حسن المسلم تديله الاذكار يبقى واجب الدعوة بشكل عام تجيب انت مجموع الشرايط بتاعة رمضان وتقعد انت موزعلك الف شريط زي ما ربنا ربنا يستحاليك عشان الناس كلها ايه ينتفعوا بالكلام ده وتقعد برضو ايه نعمل كده مطوية بأعمال رمضان البرنامج بتاعنا النهاردة ده نعمله احنا ان شاء الله مطوية الشريط ده نفسه نحطه الناس. على اساس ان ناخد وجور الناس دي كلها قدنا قلنا لهم يعملوا ايه ويمكن لو عمل اي عمل احتسبوا انا دايما اقول لهم كده يا جماعة ما حدش يستغل مع ربنا ببناش كل كلمة يا رب في نزال حفلت ماشي؟ اعمال كبيرة فزة انت مش هتقدر على اعمال الدعوة دي انت بينك وبين نفسك بقى عايز بقى انت كنت مثلا ما تقدرش تعمل حاجة زي كده ان انت تختم في اول عشر سيانه ما تقدرش بقى اخرج تجيب دوبك الجزء كل يوم. اعمل حاجة كده كده كده انت كان اخرج تصلي الجزء جيد جزءين ثلاثة عمل فز كبير له قوة انفجار النار عايزين نجيد ريكورد السنة دي في الخدمات وفي الافتار رقم خياسي ماشي المرحلة التانية يا جماعة المرحلة التانية سميناها اثبت احد ايه اثبت احد دي النبي صلى الله عليه وسلم وقف هو وابو بكر وعمر وعثمان على جبل احد فرجف فقال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهدان أنا بقى عايز كلمة أثبت أحد ده عشان أنت من اللحظة دي جبل أنت من اللحظة دي أنا بسميك أحد فأثبت أحد إثبت بقى يا جرع الشغل اللي احنا عاديين شغالين فيه بقى أن عشر في دول ما تضيعوش أقعد ضيعوش فعشان كده عايز أقول لك في المحلة التانية أسباب وأعمال تثبتك أثبت أحد خلاص طيب اضبط احض باول حاجه بايه بتجديد الاحتفال جدد نواياك امسك تاني النوايا بتاعه الصيام اللي لسه قايلينها فيها وجدد نواياك اكتب النوايا اللي احنا قلناها زينا ومصحف القيام وجددها المعاني اللي احنا قلناها النهارده دي اكتبها كده ومررها على قلبك جدد الاحتفال اسمع المحاضره دي تاني في العشره الاواخر من رمضان اسمعها تاني اصل انت سمعتها في الاول فخدت لا انا عايزك تسمعها تاني علشان ايه تجدد المعاني تاني يبقى اثبت احد بايه بتجديد الاحتفال تاني حاجة زيد الجرعة القرآنية انا قلت لك في الاول كنت ماشي بجزء ارفع بقى جزء ونص كنت ماشي جزء ونص ارفع بقى خليهم جزئين كنت جزئين خليهم ثلاثة ليه بقى؟ عشان ربنا قال كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلك اعظم حاجة تثبتك القرآن اثبت احد وجدد التوحيد فالله عز وجل قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة طب بسرعة أنا أعمل إيه في التوحيد يعني أكثر حاجة زيد من قول لا إله إلا الله فخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله والنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بأن نحن نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة عايز تزود عن كده بقى نحن قلنا عايزين نعمل ريكورد عايز تزاود عن كده تبقى حاجة جميلة قوي المية يغفر لك بيها مية سيئة وتكتب لك بيها مية حسنة وتبقى حرز من الشيطان وتبقى سبب كمان في عطف من النار لانها تبقى كعتق عشر رقاب وكمان إبقى هي دي اللي أنا عايزة أقف ده ولم يأتي أحد بمثل ما جاء إلا رجل ذات أيوه عايز تعمل عمل كبير لست قيلين الأعمال الفضلة جيب بقى من دي رقم كبير استغل جدد التوحيد واثبت احد اثبت احد باعمال المثابرة ايه المثابرة دي انك تعمل شوية حاجات هتاخد فيها شوية مجهود شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه منثابر عن سنتي عشرة ركعة يعني يخافض على الانتناشر ركعة دول اللي هم هما الانتناشر ركعة الرواتب اللي هم ايه بقى اربعة قبل الضهر وركعتين بعده وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر قال من ثابر عن سنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة دخل الجنة فكثر من نوافر تعرف تصلي كام تجيب البتنشر دول مثلا وبعد كده تزودهم تخليهم تلاتة وتلاتين ازاي قيام الليل حجواشر صح واحنا متفقين اهو اتنين الفجر تمام ركعت الفجر خير من الدنيا وفيها والجبر ضعف ضحى وبعد كده اربعة قبل الظهر و بعد الظهر و اربعة قبل العصر و بعد المغرب و بعد العيشة و, بعد العشاء و في قيام الليل لو حسبت دور كلهم هيتطلعوا 33 و رقعة و 17 فرائد يبقوا 5 ركعة اطلع شوية بعد ما كنا بنجيب 10 يبقوا 33 ربنا فتح عليك صل كتير اسجد واقترب ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافلي حتى احده اسجد احد و من الزكس فالذكر من أعظم أسباب التثبيت قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا عايزين نركز بقى في الذكر على كم حاجة واحد استغفار اتفقنا عليه ماشي استغفر كثير طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا كما قال صلى الله عليه وسلم وأكثر من الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم سمعتوا الحديث بكذا حديث رواه الطبراني وصححه والألباني من ذكرت عنده صلي, صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم فخطئ الصلاة عليا ما صلص علي, علي خاطئ طريق الجنة قالوا يبقى اللي ما يصليش على النبي ما ياريفش طريق الجنة ويبقى ؟ ولا глубو بالله نزير شؤم عليه واللي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يبقى سبب في انه يدخل الجنة إن شاء الله ويصيب طريق الجنة صلي فقه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واكثر من التصبيح والتحميد ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله بشكل عام الأسكار جيب بقى حسن المسلم واشتغل منه لسانك لا يفطر من ذكر الله أثبت أحد وأكثر من الدعاء لا سيما بأن تقول في العشر دول بقى وانت خايف على قلبك وبدأت تتطرب وعاسف ان انت بدأت ترجع تاني للي انت كنت عليه عايزة بقى في اللحظة دي تقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة يا رب ما تحرمني يا رب يا رب خذ يا رب يا رب يا رب يا رب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا أفرغ علينا صبر وثبت أقدامنا قول كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكسر منها يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك طبعت قولها كتير لغاية ما تحس ان قلبك اللي بيقولها مش لسانك والله كده انتعارف لما طبعت تقولها كده تعشر 20 30 مرة لا يعنيك خلاص جت والرحمة نزلت جرامها كده ودهين لا تنسوا شيخكم بدعوة بظهر الغيب فأنا في أمثل حاجة أثبت أحد وعايزت في العشرة دول بقى تشيع جناتك ايش معنى يعني في العشرة دول علشان تتذكر الجنة والنار وتتذكر الموت فتثبت اجيب لك التليل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان سيدنا ياسر وعمار وسمية يعذبون كان يمر ويقول ايه صبرا قال ياسر فان موعدكم الجنة يبشرهم بالايه بالجنة تبقى سبب من اسباب ان هو ايه يثبت فاكتر حاجة تجيب قلبك إنك تشوف الكلام ده رأي العالم وده يحصل في تدشيع جناسك لو ربنا كرمك بقى من أول الغصر تبقى يهنك يا صعبك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له أربعين كبيرة أربعين كبيرة يا أربعين كبيرة لو غسلت ميت كتم عليه لما يشوف بقى علامة من علامات ولا عزب الله سوء الخاطمة ولا حاجة ما يقولش وشه حصل حصله جسمه تخشف حصل اي حاجة ما يقولش يكتم عليها اللي يكفنه قال صلى الله عليه وسلم ومن كفن ميتا كساه الله من سندس واستبرق في الجنة اللي يشيع يروح يصلي عليه يكتب له قيرات من الاجر واللي يروح لغاية ما يدفنه ويشهد الدفن يكتب له قيرتان قال صلى الله عليه وسلم والقيرتان مثل الجبلين العظيمين أثبت أحد وشيع جنازه أثبت أحد وادعوا إلى الله فقد قال الله جل وعلا فلذلك فدع واستقم كما أمر أخذوش بالكم من الرب ده الدعوة سبب للاستقامة فلذلك فدع واستقم كما أمر كلنا علينا واجب دعوة وتواصلوا بإيه بالحق ممكن بشريط بكتيب بكلمة طيبة ممكن في الشغل مثلا لو بنروح نصلي الظهر ولا حاجة تروح قاري حديث بعد صلاة الظهر يبقى حاجة جميلة من لاد الصالحين من الترغيب والترهيب نذكر الناس بكلمة طيبة بأي وسيلة من الوسائل جميل؟ الدعوة داخل البيت للوالد والوالدة والأخ والأخت وأنذر عشيرتك الأقربين برضو بالسليب اللي تحبقهم أجب لهم حسن المسلم أجب لهم شريط يسمعوا أخليهم يبقوا مقبلين على ربنا الدعوة مع العائلة وصلة الأرحام بالذات بقى العزومات في رمضان فانت تبقى عامل حسابك ساعه العزومة كله بيفصل كله بقى هزر وتهريج ومشفتش بقى مش عارف ايه وايه وانت مش عارف تعمل ايه في الموقف ده انت من قبلها عامل حسابك تروح انت مثلا ايه هيشغلوا مثلا فنان فلانية تروح انت عامل حسابك ان في اللحظة دي مثلا في الشيخ فلان بيجي درسه مثلا بيزعوه بعد الافطار على طول تقول لهم اه والله ده تعرف ده فيه درس جميل قوي عايزين نسمعه او تكونت انت جايب شويه شرايط عايزين نسمع الشريط ده تشغلهم بشوية حاجات وكتيبات وتتكلم مع فهميني يا جماعة يبقى احنا ايه قلبنا الموضوع دعوة وصلة رحم وعايز بشرت في موضوع سلطة الرحم ده حديث رواه بن حبان وحسن والألباني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن أعجل البر ثوابا لصلة الرحم حتى إن أهل البيت لا يكونون فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا يا سبحان الله يبقوا فجرة بيتواصلوا ربنا ينمي أموالهم ويكثر من عددهم بصدق صلة الرحم. اثبت احد وعايزك بقى تعرف لك حد من الناس اللي بيصلوا معاك بالليل تراويح علشان تغير الشلة وتعرف بقى ايه الإيمانية ناس شغالين بجد ناس عايز ربنا ناس دماغها في العبق من النار ودماغها لن ربنا يغفر لها ما تقدم من زندها وهكذا ماشا يا جماعة أثبت أحد آخر حاجة بسماع المواعظ تهيب شوي شرايط وطعت برضو السخن نفسك بيهم لما تلاقي النعمالية كده يعني مش مظبط نفسك ربنا قال ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا اتفقنا كده على العشر الأوائل نعمل ايه العشر الأوسط نعمل ايه هقولك في خمس دقايق برنامج اليوم يمشي ازاي ماشي برنامج اليوم بتاعنا بقى من المغرب للمغرب نعمل ايه وبعد كده انت فقط في الايام على حسب ايه ظروفه اليوم اللي هتخليه بتاع الصلاة اليوم اللي هتخليه تشريع اليوم بتاع اياق المرضى كل واحد وظروفه هقول لك انا باز باز على البرنامج ان احنا انتفق عليه برنامج يومي لي معك من اول المغرب مع كل ليلة تكر جايزة العفق فوق المغرب بيأذن يا رب اعطق رقباتي الليلة ماشي يا دمعة نوحد الدعاء كلنا يا رب اعطق رقباتي الليلة وندعي كمان وأنا بقول يا رب كل اللي يلتزم بهذا البرنامج والله لأدعوان له إن يسر الله لي العمرة هذا العام لأدعوان له في الليالي الوتر دعوة خاصة أقول يا رب كل واحد التزم بهذا البرنامج اللهم كذا بقوا وما يكوش دعوة اللي حيفتح ربنا عليه ليكونن ذلك كل ليلة من الليالي الوترية إن شاء الله اللي التزم بالبرنامج اللي احنا اتفقنا عليه والله انا اقسمت بالله لا ادعوانا خلاص واخلي كل الاخوة اللي معنا معتكفين ان شاء الله التنادي في الحرم يدعون لكل شخص التزم بذلك وكنا مع بعض على ضرب واحد معا ال... على طريق الجنة جميل يبقى كل ليلة فكر ايه جائزة العفق دي ان لله تعالى عند كل فطر عطقاء من النار وذلك في كل ليلة مع الازام عظم ربنا بقى أول ما يؤذن الأذان تفطر وتعجل بالإفطار ماشي وتدعي بالدعاء أول ما تفطر تقول إيه ما ذهب الزمق وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله هذا هو الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم تفطر على طمر كانش في طمر تفطر على شوية مية وخب بالك ما تنساش وانت بتفطر تردد الأذان احنا مش هاتب لك فرصة من غير ما تكون فيها على طاعة من طاعات الله سبحانه وتعالى وانت فاقش تسمع كده الله أكبر الله أكبر حيا على الصلاة حيا على الصلاة من جواك استكر المعنى اللي احنا اقيل في الأول وعجلت إِلَيْكَ رَبِّيْ لِيْطَرْضَهِ جاي يا رب لبيك اللهم لبيك هو ده وعجلت إِلَيْكَ رَبِّيْ لِيْطَرْضَهِ حيا خاضر يا رب اغرصها في قلبك علشان المعاني دي هي اللي تبني الإيمان جواك تربل الأذان وبعد كده تقول الدعاء بعد الأذان تقول أشهد أن لا إله إلا إل الله وحده ولا شريك ألاه وأشهد أن محمد عبده ورسوله رضيته بالله ربه ومحمد رسوله والإسلام دينا وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم علشان ربنا يمتن عليك ويشفع لك النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وبعد كده تدعو بين الأذان والإخانة وتاخد بعضك بقى وتبتدي تتهيأ للصلاة تتوضى وانت بتتوضى مرر على قلبك المعنى اللي, اللي هو إيه يا رب زي ما واخترب الجسد ده المية يا رب طهر قلبي بالتوبه والاستغفار ما تنساش السواك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضا للرب واحنا عايزين نرضي ربنا فالسواك يا جماعه ماشي تروح انت جاي السواك ومفرقه على الناس كلها وتحتسب بانه يكون سبب في رضا ربنا عليك ورضا ربنا على الناس كلها بعد ما تتوضا تقول الدعاء الخاص بذلك علشان رب الله سبحانه وتعالى يفتح لك أبواب الجنة الثمانية تقول أشهد لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأن محمد عبده ورسوله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك ولازم الصلاة على وقتها أول الوقت وبالذات النصيحة دي للأخوات عد بغاء إيه الوقت بالنسبة لها هي مش عليها صلاة جماعة لا أول ما الأزم يأذن الرجال تروح تصلي وهم عبال ما يكونوا صلوا تكون هي صلت وجهزت الأكل بسرعة ييجوا يكون الحاجة جاهزة وانت رايح المسجد عايزك بقى تمرر على قلبك شوية نوايا انا جاهد لك الحاجات الكبيرة على طول لان احنا سنقعد دور كل الفضائل يعني وانت ماشي رايح تصلي الفريضة اعرف اني ليك اجر حاجة قال صلى الله عليه وسلم من مشى الى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحاجة حديث رواه الطبراني وحصنه القلبان وكل خطوة تكتب لك صدقة وانت رايح المسجد وانت راجع ربنا يعدلك منزل في الجنة من غدا الى المسجد وراح عد الله له نزلا من الجنة كلما غدا او راح تدخل المسجد تقول الدعاء اللهم افتح لي ابواد رحمتك، اللهم صل على محمد عشان ربنا يتنزل عليك بالرحمات في حديث من قدر شعب دي النبي قال لا يتوضأ احدكم فيحسن وضوءه فيصبغه ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة إسرعي حتى دي بقى إلا تبسس الله إليه الله إلا تبسس الله إليه كما يتبسس أهل الغائب بطلعته مش عايز ربنا يفرح بك يبقى تعمل إيه وتدخل المسجد أو ما تخش المسجد تصلي رحية المسجد أو السنة القبلية عشان يكتب لك الثواب العظيم ده ولو عملت كده النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي يعمل كده غفر له ما تقدم من جميع صلي بقى في المسجد ويعارف بقى ان صلاة للجماعة 27 ضعف وتحرى الصف الاول عشان ان الله وملائكته يصلونا على الصف الاول وحافظ على تجدرة الاحرام بص يا جماعة بقى مشروع الاربعين يوم براءة من النفاق وبراءة من النار الفرصة قدامنا هي 30 يوم 150 صلاة بتوعي 30 يوم دول خلاص تحدى معانا إلا عشرة أيام كمان لو تجدهم في شعبان يبقى تمام لو جبتهم بعد كده في شوال يبقى جميل تكتب لك براءتان تحافظ على تجديس الأحرام وأنا قلت لك وأعلمتك ازاي صل الصبح يا رب الظهر يا رب صلاة جماعة وتكبرت الأحرام صل الظهر يا رب صلاة العصر يا رب تكبرت الأحرام إن شاء الله إن شاء الله ربنا يبلغنا وإياك براءة من النار وبراءة من النفاق يصل المغرب وبعد كده تقول الأذكار بعد الصلاة وبالنسبة بقى للأخوات في الوقت ده اللي هم الرجالة بقى بيصلوا في المسجد حتوقوا بقى بالذات للأخوات لما بيجيوا يسمعوا الكلام ده بيقعدوا يقولوا طب يعني كل الخير ده للرجالة واحنا لا او 27 ضعف وكذا لك كل هذا ويمكن أعظم بأن تصلي جنب سريرك في قوضة نومك تبقى اعظم عند ربنا من في مسجد النبي اللي صلاف يبقى لتصل sell قال صلى الله عليه وسلم لأم حميد قالت له يا رسول الله اني احب الصلاة معك قال قد علمت انك تحبين إلى الصلاة معك عارف. وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجراتك وصلاتك في حجراتك خير من صلاتك في دارك وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي يبقى صلاتها في حجرتها في قوضة نومها جنب سريرها أعظم من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عايزيني تاني؟ طيب وهي وهي بتعد الطعام تنوي تفطير الصائم كل واحد هتفطره برضو زوجها أخوها أبوها تاخد ثواجه ماشي هنرجع من المغرب بين المغرب والعشاء السنة البعضية اللي هي السنة الراطبة وتقرى فيها بايه قل والله أحد وقل يا أيها الكافرون ومن السنة المهجورة الصلاة بين المغرب والعشاء يعني هنبتع نفطر بس يعني بعد ما تخلص فطار من السنة انك تصلي كتير سيدنا حزيثة بيقول اتيت النبي فصليت معه فصلى من المغرب الى العشاء ماشي احيي سنة تبقى حاجة جميلة ساعة الفطار انصحك ما تفطرش كل يوم في بيتك في يوم كده افطره مع مسكين كان سيدنا ابن عمر ما يفطرش إلا مع المسكين يقول ان الله عند المنكسرة قلوبهم اللهم ارزقنا حب المساكين الرحمة نزلة هنا أسطر معهم فمش كل يوم في بيتك يوم كده تسطروا مع غلاده ماشي يا جماعة؟ وبلاش بقى من الإصراف طبعا في الأكس تخفف فيها وخلي بعد كده وقبة بعض القيام يبقى أفضل يبقى تخفف في وجبة الإصطار ولو فيه طبعا ساعة الإصطار صلت رحم يبقى حاجة جميلة قوي انه يبقى العزومات بقى والكلام ده العشاء؟ لو امكن ان انت تقعد في الوقت ده بقى كده تقعد ايه في والذكر عشان تهيئ قلبك وتروح بقى تصلي عايزك وانت رايح تصلي التراويح انوي بقى ايه حاجه وعمره تامة تامه جديده دي اه مش هو قال ان انت تصلي اللي يروح لصلاة مكتوبه يبقى ك اجر قال واللي يروح لصلاه نافله ك اجر عمره يبقى انت هتصلي العشاء وهتصلي التراويح يبقى حجة وعمرة تامة تامة خلاص ما تنساش بقى أذكار الخروج من المنزل والدخول للمسجد واحتسب الأجر لما تصلي العشة احتسب في صلاة العشاء ان يكتب لك قيام إيه؟ نص الليل بأنك تصلي العشة وأن ربنا يحفظك من صفة من صفات المنافقين أفقل الصلاة على المنافقين صلاة, صلاة العشاء. نصلي الترويح وفي صلاة الترويح عايزين نعمل بقى احنا متفقين على ريكورد صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم إدانا ثلاث مراحل ما نصلي الليلة بعشر آيات لم يكتب من الغافلين مئة آية كتبها من القانتين ألف آية من المقنطرين عايزك تعمل بقى دي تتدرك فيها بإذن الله توصل لها في العشر الأواخر من رمضان تصلي بألف آية واح تهيلها عليك لو صليت لوحدك يعني صلي مع الإمام ولو رجعت كده رحت نصلي بجزء عامة وجزء تبارك وتجيب معهم خمس آيات تجيب ألف آية جزئين ماشي وتصلي بيهم جزء عامة جزء تبارك تسعمية خمسة وتسعين آية. وكمان خمس آيات يبقى ألف آية. يبقى أنت كده كتبت لك ألف آية كتبتها من المقنطرين والقنطار ده أعظم من جبل أحب. جاز الحسنات يعني. حلو المشروع ده؟ عايزين نعمله إن شاء الله سنعمله. هترجع من صلاة التراويح حطلي مثلا مع الإمام بجزء تروح ترجع تريح شوية تنام شوية لغاية قبل لوقت وقت الصحوة. علشان في وقت الصحوة عايز أتعامل ثلاث أربع حاجات. تصحى مثلا ساعة مثلا أربعة المهم قبل الأذان الفجر مثلا بثيان. هنعمل ايه هنقوم تصحي اهلك وتصلوا انتوا لاتنين مع بعض وتاخد صواب ايه بقى ان صلى الله عليه وسلم قال من استيقظ من الليل واي قذ امرأة فصلى رتعتين كتب ليلة اذ من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات وتعدوا في الاستغفار والمستغفرين ايه وتبتدي بعد كده تتصحر وتحتسب في الصحور ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الصحور تصحروا فان في الصحور ايه بركة ومن افضل ما تتصحر به التمر. الناس صلى الله عليه وسلم كان يحب ان يتصحر المرء على طنشه عند حاجة مهمة اوي برضو الفت نظرك اليها موضوع النوم بشكل عام احنا كده غنبنا شوية وصحينا ايه اه على وقت الصحول في النوم لازم تحتسبه. اصل الوقت ده ما يضاعش احنا ما عندناش لحظة في رمضان ضائعة قل انا صلاتي ونصك ومحياي حياة ومماتي ومحي لله رب العالمين في النوم زي سيدنا معاذ ما كان بيقول اما انا فانام واقوم فاحتسب نومتي كما احتسب قومتي وفي رمضان بتبقى حلوه قوي عارف لما تيجي تنام تروح تخش نايم كده طول بس يعني عشان اعرف النهاردة اصلي قبل الفجر اي دي النيه هي دي اللي احنا بنقول عليها التقوى على طاعة الله فاهم قبل ما تنام تبقى نايم على كده انا بس عشان اعرف اقوم الصفحة اشتغل علشان طلب الرزق وصاي على الرزق بصدقه علشان يكتب لي اجر فهتبقى انت ايه مضبط نية مش بتنام كده وخلاص ماشي؟ وما تنساش بقى طبعا الاداب الخاصة بالنوم علشان يعظم اجرك بتنام على طهره وتبقى متوضي وفي نفس الوقت تقول الافكار اتصحرنا يا جماعة قمنا واتصحرنا لو كن بعد الصحور لسه مثلا خمس عشر دقايق عايزك تقعد تشغلهم دول بالدعاء تقعد بقى ايه بالدعاء وحنا موحدين الدعاء العق السمرة الاساس يا رب اعطق رقباتك من تقولها النار كثير كثير كثير كثير من جوه قلبه وهكذا بقى اللي ربنا يفتح عليك به اغسسك هو يقول هل من داعي هل من مستغفر؟ قل له ايه بقى ليس لي طلب الا انت رب حبني يا رب تعرف تقولها دي يا رب حبني يا رب اذن الفجر هننضد الاذان ونصلي السنة ونروح للمسجد كل البرنامج اللي احنا اهلينه قبل كده ما بين الصلوات ده حنصلي الفجر نحتسب فيه قيام إي قيام ليلة في حديث على كده إنه لو صلى الفجر في زماعة كتبة لقى قيام وليلة وفي حديث إنه اللي يصلي الفجر Progressive يكتب له يبقى حديث على النصف ابن خزيم قال لا في صحيح قال لا اللي يصلي الفجر في الجماعة تكتب لقى هنصل الفجر ونعب بقى جلسة الذكر بعد صلاة الفجر حتى تطلع إيه؟ حتى تطلع عشانً عشان تتكتب لنا الحجة والعمرة تمما تم إن شاء الله تعالى عندنا الوقت اللي هو من بعد شروق بتلت ساعة لغاية قبل الظهر بتلت ساعة ده وقت احنا بنسميه وقت الضحى اللي انت يشرع عليك فيه صلاة الضحى قلنا عايزين نسبت اربع ركعات صلاة الضحى صلاة القوابين اللي يصلي اربع ركعات عد يصلي الي اربع ركعات اول النهار الضحى أدفك اخره ربنا يحفظك بسبب صلاة الايه؟ صلاة الضحى نفس الوقت تبقى تصدقت عن كل عضو من اعضائك لو صليت فعايزين ناخد بالنا قوي من أربع ركعات مش هنصل لي بقى ركعتين. أربع ركعات بوحى ماشي؟ في ناس بقى بتقرب في الوقت ده وفي ناس هيرجع ينام له ساعتين ويروح الشغل الساعة في ساعة يبتد يروح شغله عايزين في الشغل الدعوة وعايزين في الشغل نية التكسب دي السعي للرزق ماشي؟ علشان يبقى ما فيش لحظة ضيعة في الشغل عايزين على طول وانت شغال لفانك لا يفطر من ذكر الله وانت رايح الشغل وانت في اي لحظة كده عندك وقت اصطراحة بريك كده في ما بين وقتين تمسك المصحف وتجيب الورد علشان ما يضعش منك اي لو عندك ساعة انك تقول كلمة بعض الصلاة مثلا في المسجد يبقى حاجة جميلة لو هتفرق زي ما قلنا شوية كتيبات ولا اشريطة ولا اي حاجة المهم تقوم بواجب الدعوة مطويات تحس الناس على فعل الخير تتعاونوا على طاعات المهم يبقى توسع الدائرة عشان تاخد من اجور غيرك صلينا كده الظهر السنة اللي قبل الظهر وبعد الظهر قلنا أربعة قبله وأربعة بعد النبي صلى الله قال من صلى قبل الظهر أربعا وبعد الظهر أربعه حرمه الله على الناش بعد كده اللي عنده أحسن حاجة النوم بين الظهر والعصر دي سنة النبي اللي هي إيه؟ نوم القيلولة تأخذ النوايا بتاعت النوم من تاني علشان تستعين بها على قيام الليل اتبقى معانا بقى لو في بعض عمال انت بتقوم بيها احنا قلنا بقى صقف الاعمال هتروح بعزاء جنازه بقى هتروح في صله رحم ايه اللي ربنا هيفتح عليك بيه هنصلي العصر هنحتشد نفس الحكايه وهنصلي قبليه اربع ركعات عشان نفس صلى الله عليه رحمه الله عبدا صلى قبل العصر اربعه لو هيبقى بالنسبة لنا في العصر الاوائل احنا قلنا عايزين نحتكس ما بين العصر والمغرب يبقى حاجة جميلة قوي ما كانش كده مش هنتعكف يبقى توزيع وتفطير الايه تفطير الصائم ما بين العصر لغايه المغرب بكده يا جماعة تقريبا يبقى هو ده البرنامج اليومي اللي احنا عايزين كلنا نبقى نتفق عليه اخيرا احبتي في الله قال الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله مع المحسنين اللي يحب ربنا بصدر اللي فعلا عايز ربنا يكرمه ويرضى عنه اللي عايز يتقرب لربنا بكل ما يمكنه الفرصة قدامك اوعى تضيعها اثبت امام نفسك ان انت تاني او الهالة صادق ومخلص في طلب رضا الله عز وجل قال الامام مالك ان القلب المحب لله يحب النصب لله عايز اططع لي عايز ابقى كده يجي في يوم مهدود فطعط اقوم حتى لا اتاب اقوم قاله الواحد من الثلاث نفسك فيه قال اشتهي ان اقوم حتى لا اكاد اقوم واركع حتى لا اكاد اركع واسجد حتى لا اكاد اسجد لغاية ما اقضرش هو ده قطع نفسك ليه عايزك ترفع شعار احنا النهاردة قلنا ثلاث اربع شعارات أهو. المرة دي بقى كلمة سيدنا طلح بن عبيد الله يوم احد اللهم خذ من دمي هذا اليوم حتى ترضى يا رب خذ مني اللي انت عايزه بس ارضعني. اللهم خذ من دمي حتى ترضى وتذكر ربك رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية تعرف حد زيه تعرف حد احسن منه تعرف حد اكرم عليك منه لا تعلم له سمية فاستضر لعبادته فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه سيبك من الدنيا دلوقتي اصبر دل يومين وبعدين الجيزة الجيزة الجنة الجيزة العق يلا عصباء لن يسبقني إلى الله أحد لأرين الله ما أصنع وعجلت إليك ربي لترضى أما المرحلة الثالثة فهذه في المحاضرة القادمة محاضرة ليلة القدر والعشر الأواخر أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم سبحانك اللهم ربنا و...